أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نكمل شرح الباب السادس من كتاب التوحيد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله المرة اللي فاتت تكلمنا عن الآية الأولى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وتكلمنا عن مسألة الشرك في الدعاء والتوسل بالتفصيل اليوم نكمل إن شاء الله الكلام على الآية الثانية وقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون الآية دي بتتناول بالشرح معنى أصيل من المعاني التي تخم عليها عقيدة التوحيد عقيدة الولاء والبراء الولاء والبراء الولاء لله ولرسوله ومولاة المؤمنين والبراءة من الكفر والكافرين يقول ابن كثير عليه رحمة الله يقول الله تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء كل الأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم عليه السلام فهم من نسله إلا لوط عليه السلام فهو ابن أخيه الذين تنتسب إليه الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله نفي الإلهية عن كل ما سوى الله وإثبتها لله تبارك وتعالى وحده وجعلها هذه الكلمة اللي هي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام قال عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها وروى ابن جرير عن قتادة إنني براء مما تعودون إلا الذي فطرني قال كانوا يقولون الله رب ربنا ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فلم يبرأ من ربه وروا ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده يقول الشارح صاحب فتح المجيد يقول قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإحراء من كل ما سوى ليس فقط أن نعبد الله بل نبرأ من كل ما سوى الله تبارك وتعالى فاللي بيشهد أن الله إله وأن غيره أيضا إله هذا ليس بمؤمن هذا ليس بموحد أما التوحيد فهو أن يشهد لله عز وجل بالإلهية وينفي الإلهية عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى قال المصنف رحمه الله ذكر وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المؤلاء البراءة من الشرك والمشركين والمؤلاء لله تبارك وتعالى هي شهادة أن لا إله إلا الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي ذلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صوروها صورها قوم نوح على صور الصالحين إلى آخر كلام. في هذه الآية يتناول قضية مهمة من قضايا التوحيد وهي قضية الولاء والبراء لمن يكون الولاء ولمن يكون البراء وما هي صور المولاة التي يجب صرفها للمؤمنين ويحرم صرفها لغير المسلمين وما هي المعاملات الجائزة مع الكفار والتي لا يطلق عليها أنها مولاء فتفعل مع الكفار ولا يقال أنه ولاهم البيع والشراء والإيجارة وغير ذلك من الأمور فان شاء الله نبدأ من النهاردة كده كلام حولين بحث مختصر عن قضية الولاء والبراء قضية الولاء والبراء دي يعني قضية في غاية الأهمية وكثر الاستدلال عليها في الكتاب والسنة لأن تميز المسلمين وانفصالهم بدينهم هذا أمر يحصنهم من الانخراط في أديان الكافرين وترك دينهم شيئا فشيئا حتى ينسلخوا منه بالكلية لابد أن يتميز المسلم في هيئته ومكانه وقومه الذي ينتسب إليهم اللهم المسلمين يعني لازم, لازم في انفصال بين المسلمين وبين الكافرين ومخالطة الكافرين ومحبتهم ومعاشرتهم وموداتهم هذا فيه خطر على المسلمين لتنتقل الأمور الشركية والعقائد الشركية من الكافرين والمشركين إلى المسلمين وتتسلل إليهم دون أن يشعروا واجد المرء في... في... بعد فترة من الفترات ما عادش في أي فارق بين المسلم وبين الكافر وده بيبقى كتير ظاهر في المسلمين اللي هم بيقطنوا في بلاد الكافرين فلابد للمسلم أن يتميز بدينه وعقيدته ويعلن توحيده ويعلن رايته واضحة صريحة نقية حتى لو اقتضى الأمر مخالطة الكافرين أو مجاورتهم في موقف أو هيئة أو مكان لابد أن لا يتنازل المسلم عن شيء من دينه لأجل كسب ودهم أو غير ذلك من الأمور هذا أمر من الخطورة بمكان طيب إيه اللي نعنيه بكلمة الولاء وكلمة البراء؟ الولاء يعني المولاء الواجبة لله ورسوله والمؤمنين واللازم بتاعها حرمة مولاة الكافرين البراء يعني التضرر من المشركين الشرك وأهله ومش بس كده وعدواتهم وبغضهم ولازمها حرمة البراء من المشر المسلمين والمؤمنين أو عدواتهم أو بغضهم أو بغضهم النصوص اللي جت في القرآن أو السنة للتدليل على أهمية الولاء والبراء والتفصيل فيها كتير جدا جدا لإني دركني من أركان العقيدة الإسلامية فربنا تبارك تعالى يقول في القرآن مبين حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وأن من ولاهم يكون منهم بقوله يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يكون من تولى الكافرين يكون منهم بالقدر الذي تولهم فيه إن تولهم في معصية فهو في كفر فهو كافر مثلهم بل يخبر سبحانه أن مولاتهم من علامات النفاق ومرض القلب وأنها سبب لحبوط العمل وتستوجب الخسران قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم بالموالاة والمصاحبة والمحبة وبذل الطاعة يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني نخاف خاف يجي يوم الأيام يبقى الكفرين هم اللي بيدهم الأمر فاحنا يعني بن ايه بنقدم السبت عشان نلاقي الحد نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ثم يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ميرتد من منكم عندنا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلائم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة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 إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير إلا أن تتقوا منهم تقاه يعني أن يكون المسلم في وسط الكافرين ويخشى منهم على نفسه القتل أو غير ذلك فيظهر أنه معهم دون أن يفعل فعل كفر أو يقول قول كفر أو يعاونهم على المسلمين و يعني يجب عليه أن يرحل من هذا المكان الذي يكون فيه مستضعف كما سيأتي معنا إن شاء الله يقول ربنا تبارك وتعالى ويبين أن موالاة الكافرين والإمام باليوم الآخر لا يكتمعان في قلب مسلم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو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 ورد أيضا في السنة نصوص كثيرة تحذر من موالاة الكافرين. فعن جرير ابن الله البجلي رضي الله عنه مرفوعا وفيه وتنصح المسلم وتبرأ من المشرك. هذا من الأمور اللي كان بيتخذ عليها الـ الـ يعني البيعة النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على أن ينصح المسلم ويبرأ من المشرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله. والمعادات في الله والحب في الله والبغض في الله وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لما قال لا تراء نرهما يعني لألا يكثر سواد المسلمين لألا يرى من, من بعيد أن نارهما ناراً واحد يعني زمان في الصحراء كل ناس بالليل تقييد شعلة نار للتدفئة أو للاستدلال إن في هنا ناس وموجودين فلو في ناس جاوروا المشركين وأوقادوا نار والمشركين أوقادوا نار ومجموعة المسلمين هنا لهم نار وهكذا من بعيد ولما تبص مش هتفرأ تبقى شايف دي كلهم إيه؟ لا فهذا يعني في دليل على تكثير سواد الكافرين فالعقول النيرة والأشخاص النبيين لا يعني يخرجون ويبذلون علمهم ويعني ما فتح الله عز وجل عليهم به لكي تزدهر بلاد الكافرين وتظل بلاد المسلمين كما هي بل الأصل إن المسلم لو وجد فرجة لخدمة المسلمين في بلاد المسلمين لابد أن يبذل قصرة جهده وما فتح الله عز وجل عليه من العلم والهدى في الأمور الحياتية والاقتصاد والزراعة والصناعة وغير ذلك يجتهد لكي تزدهر بلاد المسلمين ولا تظل على الحال الذي هي عليه ولا يذهب لأجل حفنة من المال أو غير ذلك فيكثر سواد الكافرين ويعمل على يعني ازدهارهم ونهضتهم عن جبله ابن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك من معاني المولاة وصورها جاء في لسان العرب ان المولاء زي أن يتشجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح ويكون له في أحدهما هوى فيولي يحبه أو يحابي ينصره وولى فلانا فلانا إذا أحبه يبقى المولاء فيها معنى الحب فيها معنى المحبة والمولاء اسم يقع على عدة أفراد يقع على الرب المالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد من عقد نصرة الولاء والعبد والمعتق والمنعم عليه والموالاة ضد ذلك كل هذه من معاني المولاء المحبة والنصرة والتأييد وغير ذلك يقول شيخ الإسلام المتعيمية أصل الولاية المحبة والقرب أصل كلمة المولاء من المحبة القلبية والقرب في المكان وأصل العداوة البغض في القلب والبعد عن المكان والتشبه قال ويتضح بما ذكرنا أن أكثر المعاني تدور حول الحب والنصرة والقيام بالأمر ولوازم ذلك طاعة والمتابعة المعاونة الصداقة ولوازم هذه الأمور نتكلم كده على نقطة نقطة أول حاجة نتكلم عن الحب والموادة هذه من الأمور التي يجب صرفها للمؤمنين ويحرم صرفها للكافرين واللي يفعلها مع غير المسلمين يسمى موالي لهم وأنه لم يبرأ منه البراء الواجب قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أبأهم أو أبناءهم أن يحب ويواد ويصافي ويخالل ويصادق من كان عدوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان هذا الرجل أبوك أو ابنك أو زوجة أو غير ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها يعني بالهوى لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا نوع من الهوى فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لابد أن يكون المحبة القلبية التصرفها للناس تكون مترتبة ومبنية على محبة الله عز وجل ورسوله أحب من يحب الله وأوالي من يوالي الله وأبغض من يبغض الله و الله أبرأ ممن يبغض الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش وما يعني أمر لا يجزء عقلا أن أقول أنا بحب ربنا وفي نفس الوقت بحب اللي, بي... اللي بيكره ربنا ما تركبش ما تجيش ولكن على أرض الواقع ممكن تلاقي في انفصال شوية تلاقي مسلم ومع ذلك صديقه للحميم غير مسلم ما ينفعش طب أصل هو مؤدب وطيب وابن حلال كل ده كلام جميل مفيوش مشكلة لكن في نفس الوقت ده بيكفر بالله ويكفر بالنبي ويشرك بالله عز وجل فكونوا بيفعل فعل حسن أو عنده نبوغ في أي أمر من الأمور الحياتية المادية علم من العلماء ليه جهد في أي علم من العلوم المعاصرة يمدح في المجال ده في الباب ده إن الرجل ده أحسن واحد في علم الرياضة إن الرجل ده ليه في علم الظرة إن الرجل ده طبيب ماهر أمر هذا من العدل والإنصاف إن أنا أشهده بما هو متميز فيه لكن ده مش مبرر إن أنا أحبه ووليه وصحبه وأخيه لا لأنه لا أنسى إن, إن ده عالم ملة غير ملة الإسلام ويتخيل كده واحد بيقول إن ربنا اتنين أو تلاتة وإن النبي مجنون أو كاهن أو ساحر بأي عقل يعني تحت أي مسمى ان أحب الإنسان ده أو أصفيه أو أوده بنقول ولا شك أن من أحب الكافرين على كفرهم أو رضي بكفرهم وإن لم يكن يحبه فهو كافر مثلهم, مثلهم. فإن الرضا بالكفر كفر نركز كده مع بعض من أحب الكافرين على كفرهم يعني لأجل كفرهم بيحبهم علشان هم تحرروا من الدين بيحبهم علشان هم عندهم حريات مطلقة لا تحكم بشرع ولا بدين هو بيحبهم علشان المسألة دي يبقى لا شك ان ده بيحب الكفر او راضي بالكفر ولكنه لم يحبهم مفيش محبة بينه وبينه لكن مفيش مشكلة عادي أنا أعبد ربنا وده يعبد عيسى وده يعبد العزير وده يعبد بوزة. بوزة فيش أي مشكلة في حرية وأنا موافق ان هو يعبد عيسى وأنا موافق إنه عادي كل واحد يشوف الإله اللي يعجبه يعبده بس أنا عن نفسي بعبد ربنا تبارك وتعالى أيضا كفر الرضا بالكفر كفر فلابد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله افهم الكلمة اللي أنت بتنطقها الأول يعني لا إله إلا الله يعني كل الآلهة اللي بتسمى آلها من دون الله باطلة لا تنفع ولا تضر ولا يجوز عبادتها وأن عابدها على ضلال وكفار وأنهم إن على ذلك مخلدين في النار اعتقادت يجب أن تكون صريحة واضحة في قلب المسلم لكن أقول لا إله الله وفي نفس الوقت أقول عادي ده يعبد فلان وده يعبد فلان وده يعبد فلان ده بيجوز الكفر فيبقى محبة الكافرين لأجل أنهم كفروا يعني هو الأصل بيحب ماهم عليهم الكفر لا شك أن هذا يعني ليس بمسلم والأمر ده لا يصدر عن مسلم أساس لا يصدر عن مسلم في قلبه ضر من إيمان أو إن هو ما بيحبهمش ولا حاجة ولكنه يرضى بالكفر وماله إيه المشكلة يعني إن كل واحد يعبد اللي هو عايزه إيه المشكلة وعادي ده بيعبد وكمان الأمر يعني يتطور في في ويعين في الضلال وإن يوم القيامة النصراني هيحاسب على نصرانيته واليهود هيحاسب على يهوديته والمسلم هيحاسب على إسلامه وإن الملتزم في النصراني هيخش الجنة والملتزم في اليهود هيخش الجنة كفر وضلال مبين هذه أمور يعني يجب أن تكون واضحة في قلب المسلم وضوح الشمس فمحبة الكافرين لأجل أنهم كفروا لا شك واضح أن ال... يبدأ بيحب الكفر أساساً أو لا يحبهم ولكنه يرضى بكفرهم فهذا من الكفر والعياذ بالله ليه؟ لأنه رد لكتاب الله عز وجل قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وربنا تورك تعالى ويقول إن الدين عند الله الإسلام يبقى الأمور دي يعني تبقى وضحة وصريحة لن يدخل الجنة إلا مسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيش حاجة اسمها يهودي يخش الجنة ولا نصراني يخش الجنة والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلته به إلا أدخله الله النار ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي في أيام عيسى عليه السلام أو موسى المؤمنين به يدخلون الجنة والكافرين به يدخلون النار بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم النبي بعث إلى الناس كافه. فيبقى يا مسلم يا كافر مؤمن بالله والنبي صلى الله عليه وسلم ومتبع شريعة الإسلام أو من الكافرين أيًا كان مسمى أو أيًا كان الديانة اللي بيتعبد به طب محبة المؤمنين وبغض الكافرين إيه الميزان؟ المسلمين كلهم يتحبوا بدرجة واحدة المؤمن كامل الإيمان اللي هو المؤمن المطيع اللي ما عندوش أي معاصي ظاهرة يحب من كل وجه فيش مجال لبغضه ولا لكراهيته والمؤمن العاصي مؤمن بيفعل كبيرة مؤمن بيترك الصلاة مسلم يعني يترك الصلاة يسب يقتل، بيفعل أي فعل من الأمور المحرمة كبر أو صغر، هذا عنده إيمان وعنده معصية، فيحب لإيمانه ويبغض لمعصيته، فيحب من وجه ويبغض من وجه، أنا بحبه عشان أصل الإسلام اللي هو عليه، ولكن أكره ما يفعله من المعاصي والمآثم، الكافر يبغض من كل وجه، ما فيش أصلا مجال ولا سبب يدعو لمحبته فرق بين المحبة القلبية وبين الثناء عليه لفعل محمود بيت مسلم حصل في حريق فجار النصراني أنقذه ده عمل طيب أقول شه شجاع وكفؤ كمان بس ده أمره وحبه حاجة تانية لما فعل فعل حسن أنا مدحته عليه لكن لما مش علشان فعل أي أمر من الأمور الدينية الحسنة سواء كان مصلحة عادت إلي أو أمر من الأمور اللي هو مثلا عمل بحث في الطب أو دراسة أو توصل لعلاج مرض من الأمراض الخطيرة أمتدح هذا الأمر وأسنع عليه آه لا فعلا وهو ماتين في بابه لا فعلا الدكتور ده شاطر وماهر أشهد له بالعدل ده العدل والانصاف، لكن ما فيش علاقة بين ده وبين إن أنا أحبه، المحبة لابد محبة القلب لابد أن تنطلق من محبة الله، فمحبة الله الأصل، وبعد كده أحب ما يحبه الله، أي أمر ينصرف من الأمور القلبية ده ينصرف لعلاقته بالله، مؤمن يبقى أحبه لأنه مؤمن. ونفس الشخص لو كفر هكره، فالمحبة دي تصرف لأجل الله تبارك وتعالى، واضح؟ ده الكلام على موضوع الالمحب يبقى الولاء الواجب في المحبة حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين، الولاء المحرم محبة الكافرين، و. أحياناً يبقى المحبة دي معصية وأحياناً تبقى المحبة دي كفر لو حبهم لأجل أنهم كفار فده كفر لو أحب الصورة المظهر الفعل ولكنه لم يرضى بالكفر ولم يحبه ده معصية وقلنا فرق بين الثناء على الفعل ومحبة الشخص الشخص لابد أن يكون هناك بغض في القلب وما فيش علاقة بين البغض والظلم مش معنى أن أنا ببغضه إن أنا أظلمه وأنتهك حقه وحرمته لا أنا لو جاري نصراني أنا لا أحبه لأنه ليس بمؤمن ولكن ما فيش علاقة بين عدم محبيتي لي وإن أنا مثلا أعتاد عليه فارمي زبالة على بيته أو أضرب ابنه أو لو في مساحة أرض بينه وبينه أجور عليها وأخذها بالعافية لا ده ظلم محرم في ديننا فما فيش علاقة بين العدل والإنصاف والشهود له بما يحسن وبين محبة القلب أو بغضه البراء الواجب بغض الكافرين وبغض الكفر البراء المحرم بغض الله أو بغض رسوله أو بغض المؤمنين الأمر الثاني من الأمور يبقى المحبة والمودة دي من المولاء التي يجب صرفها لله تبارك على رسوله والمؤمنين ويحرم صرفها للكافرين الأمر الثاني من أمور المولاء اللي يجب صرفها للمؤمنين ويحرم صرفها لغير المسلمين النصرة ورد في لسان العرب ان من معاني الولي الناصر قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا ناصر لهم والمولا والمحاباء والنصرة واجبة على كل مسلم لإخوانه في الدين كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر يبقى النصرة الواجبة للمؤمنين اللي هي النصرة في إيه؟ في الدين لكن بقى عصبية قومية عشان جاري يتشجر مع حد فأروح أنصره وأقاتل معه لأنه جاري فقط أو لأنه من قبيلتي أو عيلتي أو من بلدي لا مش دي النصرة الواجبة النصرة الواجبة على المسلم للمسلم لما تكون نصرة في الدين أنصره لأجل الإسلام ولأجل الدين مهضوم حقه أو بيقاتل كفار أو مشركين هي دي النصرة الواجبة ولكن لو مثلا بلد مسلمة بتقاتل بلد كافرة يجب نصرة بلاد البلد المسلمة على البلد الكافرة لكن لو بلدين مسلمين بيقتلوا مع بعض ظلما وعدوانا الاتنين ظلموا ويقتلوا في بعض لا واحد فيهم بيقول لي تعال انصرني لا هذا ليس من التأييد ولا النصرة الواجبة في شيء وده بقى يخش فيه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إن كان مظلوما أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره هو ده نصر كأيا من أخطر صور مولاة الكافرين نصرهم على المؤمنين إنه يعنهم وينصرهم ليتفوقوا وينتصروا على المسلمين بل ذلك الفعل يوجب لصاحبه النار وينطبق عليه بسبب فعله ذلك أحكام المشركين مهما زعم الإيمان بكلامه أو اعتذر بمعذرته قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء قال ابن جرير رحمه الله هذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا قال ومعنى ذلك لا تتخذ أيها المؤمنون الكفار ظهورا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين ومن فعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر Allah'u ekber, Allah'u ekber Allah'u ekber, Allah'u ekber Asyadu an la ilaha illa Allah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en Muhammed Muhammed peyder resulullah Hayya ala salat Hayya ala salat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 نعيد كلام ابن جرير عليه رحمة الله بيقول في قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء بيقول في آخر كلامه ومن فعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر يبقى الخروج في جيوش الكفار الذين يقاتلون المسلم المسلمين هذا ردة كفر العزب بالله وقال تعالى إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا يقول ابن كثير عليه رحمة الله ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة قال وهذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع يبقى اللي يوجد في بلد من بلاد الكفار وهو غير قادر على إظهار شعائر دينه وهو قادر على الهجرة يحرم عليه المكث بالإجماع المسلم كان من أهل البلد أو ليس من أهل البلد الذي يقيم في بلد كافرة ولا يستطيع إقامة شعائر دينه وهو قادر على الخروج منها يحرم مكثه فيهم بالإجماع الآية إن الذين توفهم الملائكة الظالمين أنفسهم يقول ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فكان يأتي السهم فيرمي أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل فأنزل الله إن الذين توفهم لأكد الظالمي أنفسهم روى ابن جرير بسند عن عكريمة في أزيل آية قال نزلت في قيس ابن الفاكه ابن المغيرة والحارث بن زمعة ابن الأسود وقيس ابن الوليد ابن المغيرة وابي العاص ابن منبه ابن الحجاج وعلي ابن أمية ابن خلف قال لما خرج المشركون من, من قريش. وأتبعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعير قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يطلبوا مانيل منهم يوم نخلة خرجوا معهم بشباب كارهين ناس مسلمين كانوا في مكة وضغطوا عليهم ليخرجوا معهم في سبيل استنقاذ أبي سفيان والقافلة ويعني محاربة والتصدي للمسلمين كانوا الشباب دول مسلمين خرجوا كارهين مش مكرهين في فرق كبير مكره ده أغصب عنه يعني ضرب حمل لكن ده هو مش عايز ولكنه يعني اتهموا بالجبن والخور وترك نصرة قومه خرج وهو يعني مالوش نفسه يخرج نفسه ما يخرجش بس خرج طعا للكبراء للرؤساء لألا يقال عنه أنه جبان أو خائن أو غير ذلك من الأمور فهذا الأمر لم يشفع لهم كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد فقتلوا ببدر كفارا يبقى اللي يخرج في جيش من جيوش الكفار ليقاتل المسلمين وهو كان في الأساس مسلم فعله ده ردة يرتد بمجرد خروجه في جيش الكفار لقتال المسلمين ومش شرط يكون في جيش الكفار بيقاتل مسخ سلاح طبيب بيدوي جرحة بيعد طعام بيصنع الملابس بيعاون الجيش بأي أمر من أمور الإعانة ابن حزم عليه رحمة الله بيقول كلام واضح وصريح في المحلة بيقول من لحق بدار الكفري يعني اللي يهرب ويفر من بلاد المسلمين لبلاد الكفار والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين ممكن تكون كلمة محاربا دي مش موجودة في بعض النسخ فتضاف هي موجودة في النص الأصل يبقى من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه وإباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك وقال أيضا وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان أرض السودان تقال على كل إفريقي إفريق إفريق إفريقيا والروم من المسلمين فإن كان لا يقدر على الخروج من هناك لثقة لظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور يعني اللي هو في بلد من بلد الكفر وما يعرفش يسيبها لعذر من الأعذار معهوش مالي هاجر ضعيف الجسم أصلا مريض ما يقدرش على السفر امتنع طريق مفيش طريق للهجرة طرق ممتنعة ومقطوعة فهو معذور فإن كان هناك طب خلاص هو معذور في الجلوس إن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة في الجيش يعني مش في أي عمل من الأعمال هو ممكن يشتغل أي شغل بيسترزق منها ده شيء وان هو يعين الكفار على المسلمين سواء كان بنفسه أنه متطوع في الجيش أو بتجارب ومختبرات وكلام من ده لتطوير أسلحة أو غير ذلك معينة للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر يبقى اللي يلتحق بأي جيش من جيوش الكفار حتى لو كان موظف بيكتب الفعل ده ردة اللي يلتحق بجيش اي جيش من جيوش الكفار الذين يقاتلون المسلمين بيعمل في اي عمل ايا كان سواء تارزي طباخ دكتور حتى ملوش دعب القتال ولا بيجابها يكفر بهذا الفعل والعزو بالله لانه يعين الكفار على قتال المسلمين فهو كافر قال وإن كان إنما يقيم هناك لدنيا يصيبها وهو كالذمي لهم مواطن درجة يعني وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر وما نرى له عذرا ونسأل الله العافية يعني اللي يبقى موجود هناك ويبقى قادر على الهجرة ولكنه هو مش بيقتل معاهم ولا بيعين الجيش هذا الفعل يعني محرم لأنه عنده فرصة وقدرة أنه ينتقل لبلاد المسلمين وينصر بقى المسلمين على الكافرين ما يفضلش قاعد في البلاد اللي هي بتقاتل الكافرين والمسلمين بلا أي داعي وده برضو ما ينطبقش على اللي بيذهب لبلد من بلاد الكفار لمصلحة عامة نيل درجة أو تدريب على يعني معدة من المعدات أو لتعلم كيفية تصليح آلة من الآلات أو غير ذلك رايح مهمة محددة علشان ينقلها لبلاد المسلمين ويأتي ده لا ينطبق عليه بشرط القدرة على إقامة شعائر الدين في هذه البلدة يبقى النصرة واجبة للمسلم في الدين نصرته في الدين مش نصرته في العصبية أو القومية أو غير ذلك من الأمور تاني حاجة معوانة الكافرين على قتال المسلمين والخروج في صفوفهم ردة وكفر والعزب بالله ولابد لنا هنا من التنبيه على أن النصر الواجبة للمؤمنين إنما تكون في الدين كما أمر الله وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر وأما إن كانت انتصار لعصبية أو قومية أو وطنية دون معرفة الحق من الباطل وإنما هي الطع العمياء فهذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة القوم عشرته قبلته أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية يعني اتقتل زي ما كان أهل الجاهلية ويقتلوا كان بيطلع يقتل مع قومه قوم على حق أو باطل هو ينصرهم وخلاص فهذا فعل كما كان يفعل أهل الجاهلية وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا المقتول في أي شيء قتل زي ما بيحصل في, يعني في أيامنا بيبقى اللي طالع مش عارف هو وطالع ليه ولا عارف هو وإيه اعتراضه ولا إيه وجهة نظره هو يعني بيهج مع الهائجين واللي بيعاديه ويقتله مش عارف برضه هو بيفعل الفعل ده, ده ليه فقتل ولو سألت انت قتلت ليه ما يجيبش أسباب وجهها والمقتول ده لو سألت انت طالع ليه أساسا طالع ليه توجه شرطة ولا جيش ولا تعمل ولا تخلي ولا تسوي هكذا وخلاص فهذا ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم إن يأتي على الناس زمان لا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه صلى الله عليه وسلم فهذا ملخص للمحبة والمودة والكلام على النصرة نكمل إن شاء الله المرة القادمة الكلام على بقية صور المولاة التي يجب صرفها للمؤمنين ويحرم صرفها للكافرين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر